يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهم اللاتي اتيت اجورهم وما ملكت يمينك مما افاء الله منا افاء الله عليك وبنات عمك وبنات, عماتك وبنات, خالك وبنات صلاتك اللاتي هاجرنا معك وامراه وامراه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي ان اراد ان اراد النبي ان يستنكحها خالصه لك خالصه لك من دون المؤمنين قد علمنا ما ازواجهم وما ملكت ايمانهم وما ملكت ايمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا